<تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فقد تحدثنا في المجلس الأخير عن مراتب, آآ عن آآ عن مراتب الأسانيد <تصفيق> عما يقال عن وأصح الأسانيد وذكرنا شيئا عن هذه الأسانيد من ناحية القوة ومن ناحية من احتج أو من يعني اختار القول بامن الائمه وذكرنا أنه يعني لا يقال عن إسناد أنه صح مطلقا ولكن يقال انما إن أصحه عن ابن عمر كذا إن أصحى إسناد عن أبي بكر كذا إن أصحى إسناد عن عائشة رجل عنه كذا وعن عليه كذا أي نسبة إلى الصحابي هناك من الإمام من اختار هذا مطلقا يعني هناك من اختار نحو البخاري نحن أن أصح إسناد مطلقا هو مالك عن نافع لابن عمر رضي الله عنهم وأحمد وابن المدينة لهم اختيار آخر كما بينا هذا في المجلس الأخير حتى لا نعيد الكلام طيب ثم يشير المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن هناك أسانيد يدون هذه الأسانيد في الرتبه وإن كانت صحيحة او حسنه وهذا نحو ترجمه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح أنا أبي راير والعلاء ابن عبد الرحمن أنا أبيها أيضا. هذه صحيفة مشهورة بالصحيفة العلاء ابن عبد الرحمن وكلا الصحيفتين أخرجهما مسلم في صحيحه ولم يخرج البخاري لهم لهما شيئا. فهذه الأسنيد التي التي يدون ما سبق في الرتبة جاءت عند مسلم. ولم يخرجها البخاري وهذه من المرجحات التي يرجح بها البخاري على مسلم نعم وش تفضل نقرا الرحمن الله تعالى فإن الجميع يشملهم يشملهم مسمى العدالة والضبط إلا أن في المرتبة الأولى فيه من الصفات المرددة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. وهي مقدمه وهي مقدمه على روايه من يعد ما ينفرد به حسنا فمحمد بن اسحاح عن عاصم بن <تصفيق> عمر عن جابر رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده وقيس على هذه المراتب ما يشبهها طيب نعم يعني نعم هناك مرتبه ثالثه هي دون التي قبلها ومثل الحافظ برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وبرواية محمد بن إسحاق وإمام في المغازي ولكنه صادوق في الحديث عن عاصم بن عمر بن قطاده عن جابر وهذه التراجم في الغالب يخرجها أصحاب السنن لكن لا تجد لها وجودا في الصحيحين فهكذا المراتب أصح الأسانيد مطلقا هذه في الصحيحين وأك وأكثر من البخاري وما دونه المرتبه الثانية عند مسلم فقط دون البخاري أحنا المرتبه المرتبة الثالثة فعند أصحاب السنن ولا تجد لا تجدوها في الصحيحين أنا أنا هناك من أهل العلم ما لم يحتج بصحيفة عمر بن شعيب عن أبيها الجدة واعتبرها منقطعة ولكن الصحيح أو الراجح أنها موصولة وأنها مما يحتج به إذا كان الراوي عن عمر بن شعيب شعي بثقة هذا الصحيح أو الراجح نعم تفضل والمرتبة الأولى هي التي أطلب عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعدم عدم الإطلاق لترجمة معينة منها نعم يستفاد من مجنوع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على ترمي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما رجح فما اتفق عليه أرجعه من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه نعم بلا شك نعم أن أعلى المراتب في الصحة من نسبتي للأحاديث هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ويليه من فرض به البخاري دون مسلم ثم يليه من فرض به مسلم ولم يخرجه البخاري آه. ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم هذه مراتب الصحة أو الصحية نعم فضل. مراتب الصحية. الرحمة الله رحمه الله تعالى وقد صرح بتقديم صحيح البخاري في الصحه ولم يوجد عن أحد عن أحد التصريح بنفيه، وأما ما نقل عن أبي عليٍ النسائي أنهم قال ففتح أديب السماء أصحا من كذا، فلم يصريح بكوته أصحا من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصحا من كتاب مسلم، إذ المنفي وإنما هو ما يقتضيه. سيرة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب, كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادات عليه ولم ينفي المساواة وكذلك ما نقل عن بعض المغاربه انه مفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع الى حسن السياق وجوده الوضع والترتيب ولم يبذل احد منهم بان ذلك راجع الى الاصحابه ولو ابصح به رد عليهم شاهد الوجود رد عليهم شاهد الوجود لا لو افصح بي لرده علي بشاهد الوجود عندك في النسخه اللي عندك هوب لا افصح لرده رد علي لا لا ما نسخ امم طيب ثاني نسخة الأخرى هذه لا ردها قد تكون هي الأصحاب نعم ولا أصحح وقيل ردها وعليه شاهد الوجود لا ردها عليه شاهد الوجود, عليه شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب المخلِي أدم منها في كتاب مسلم وأشد شروط في في نسخة وأشد طب يضط الوجين يعني مم. وشرطهم فيها أسد وأشد مم. مم. مم. وشرطهم فيها أقوى وأشد آه حدث اختلاف الترتيب في يعني هنا في هذه النسخة وأشد الأولى ثم الثانية وأسد يعني لا يضر هذا طيب هنا <تصفيق> نعم يعني يبين الحافظ رحمه الله تعالى أن جمهور أهل الحديث <تصفيق> على أن صحيح البخاري يقدم أي من جهة الصحة على صحيح مسلم ماذا الذي عليه الجمهور؟ وذهب طائفة من علماء المغرب من المغاربة إلى تقديم صحيح مسلم على البخاري، والذي يظهر أن المغاربة إنما قدموا صحيح مسلم على البخاري أي من جهة الصناعة الحديثية، أي من جهة إرادة الأسانيد. حيث إن مسلما رحمه الله تعالى خالف البخاري في أنه كان يورد أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد هذا بخلاف صنيع البخاري حيث البخاري رحمه الله كان يقطع الحديث فيورده في عدة مواضع إذا جاءه من عدة طرق فيفرق الأسانيد يفرق الأسانيد على الأبواب بل يفرق أحيانا الألفاظ يعني لا يريد الحديث كاملا إلا يعني في الغالب كان يريده في بعض الأبوب كاملا ثم يقطع منه أحيانا يقطع الحديث ولا يريده كاملا في الباب الواحد وأحيانا يستشهد بالحديث نفسه في أكثر من باب مع ذكر اختلاف الطرق يعني يذكره في باب من طريق, من طريق يعني واحد وفي باب آخر من طريق آخر وهذا في أحيانا اختلاف ليش في الألفاظ ولكنها بلا شك كلها صحيحة آه كلها صحيحة بل هذا مما يميز البخاري رحمه الله تعالى على خلاف ما يعني قال هؤلاء حيث إن الإمام البخاري رحمه الله إنما يفعل هذا حتى يستنبط الأحكام من الروايات المختلفة فكان يضع كل حديث في الباب المناسب له من ناحية الحكم ويورد ما يخص الباب <تصفيق> إن كان هذا لا يضر في بقية معنى الحديث فهذا التقطيع للحديث هذا مما تميز بيه البخاري ودل على واسع فقهه لأنه لا يحسن هذا أبدا إلا من كان له فقه أي فقه واسع حتى لا يضر بمعنى الحديث وأما الإمام مسلم فقد سلك مسلكا مخالفا حيث كان يورد الحديث تاما بكل طرقه في مكان واحد فهنا اعتبر المغاربة أن مسلما أحسن في هذا من ناحيه الصناعة الحديثية فمن ثم فضلوا مسلما على البخاري من هذه الحيثية فقط ولكن ما يأتي من المرجحات المردجيات للبخاري تدل على أن هذا القول ليس بصحيح لا. اقرأ اه يعني وذكر الآن صح. ذكر أول أمر مم. هو نصرة البخاري أشد آه. ويأتي ما جاء في شرطه في الاتصال وكذلك في الرجال تفضل قال الحافظ رحمه الله وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقار من روى عنه ولو مرضه واكتفى مسلم بمثلط المعاصرة والزم البخاري بانه يحتاج الى ان لا يقبل العنعنه اصلا وما الزمه به ليس بلازم لان الراوي اذا ثبت له اللقاء مره لا يجري في روايته احتمال الا يكون سمع منه لانه يلزم من جريانه ان يكون مدلسا والمساله مخطوطه في غير المدلس نعم يعني أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد اشترط في اتصال السند أن يكون ثبت سماع الراوي من شيخه ولو مره واحدة في مجلس واحد. إن لم يثبت هذا فلا ياخذ به البخاري <تصفيق> هذا بخلاف الامام مسلم هنا لم يشترط هذا بل اشترط مطلق المعاصره فقط لانه اذا تعاصرا الراويان اي التلميذ وشيخه وان لم يثبت ان ان التلميذ سمع من الشيخ ولو مره واحده هذا لم يثبت فكل الاحاديث التي رواها هذا الراوي عن شيخه رواه بالعلانه لم يقل في حديث واحد سمعت شيخي او حدثني شيخ فلان ها انما في كل الروايه يقول عنه ها مثلا مالك عن نافع ها محمد بن زيد عن ايوب مثلا فمثلا لو صبرنا روايات هذا التلميذ نجد انه لم يصرح بالسماع من شيخه في حديث واحد انما كل مروياته بالعنعنه وليس معروفا بالتدليس يعني البحث لا ليس مساله مدلس او غير مدلس وليس مدلسا يعني مسلم اشترط ان يكون لا ليس مدلسا ولكن مسلما اكتفى بهذه المعاصره فقط انه ما دام ثبت وصلت هذا الراوي لشيخيه الذي يروي عنه العلانة فهذا كاف في إثبات الاتصال وأما البخاري لم يكتفي بهذا بل قال يجب أن يثبت ولو مرة واحدة أن التلميذ قال عن شيخي سمعته أنا سمعته أو حدثني ولو مرة واحدة والبعض نعم قد يفهم خطأ أن البخاري استرت هذا في كل حديث هذا خطأ ولم يسترت هذا في كل حديث بل اشتلت أن يحدث هذا ولا مرة واحد هذا القول هو قول ابن المديني شيخ البخاري أيضا أنا الله بل عازى هذا القول ابن رجب كما في شرح علالة التلمذي إلى جمهور المحدثين فقال هذا الذي عليه أيضا أبو حاتم وأحمد وأبو زرع وغيرهم من أئمة المحدثين فعزى ابن رجب هذا القول إلى المتقدمين هذا الذي كان عليه المتقدمون فالبخاري رحمه, رحمه الله تعالى إنما أخذ هذا عمن من صدقه من أئمة الحديث وكان ممن أخذ عنه هذا شيخوه ابن المديني رحمه الله تعالى هذا بخلاف ما يفهم من قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث كأن مسلم رحمه الله ادعى أو أو أو عزا قوله هذا إلى الجمهور بل ادعى الاتفاق عليه فكأن مسلم رحمه الله ادعى الاتفاق على قوله أنه لا يشترط في الاتصال السماع ولا مرة واحدة إنما يكتفى بالمعاصرة فقط وقد رد هذه الدعوة ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى في كتابه السنن الأبيان في المحاكمة بين الإمامين في السند المعانعان ويعد أنفس ما كتب في هذا الباب في بيان هذه المسألة حيث أحسن ابن رشيد الفهري نعم في إيراد أقوال الطائفتين وفي بيان القول المنتصر له وهو قول جمهور المتقدمين من إمة الحديث وهو الذي عليه شرط البخاري نعم رحمه الله تعالى نعم. طيب قال رحمه الله فعلم وجهالهم من حيث العداله والضبط فلان الرجال اه نعم تفضل هذا هذا فلان الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم اكثر عدلا فيهم مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين مم. نعم يعني أيضا من المرجحات التي يرجح بها البخاري أي صاحب البخاري أن الرجال الذين تكلم تكل فيهم أي من ناحية الضبط أو من ناحية العدالة في البخاري أقل ممن تكلم فيه من في صحيح مسلم بل إن أغلب الذين تكلم فيهم من رجال البخاري كانوا من شيوخ البخاري والبخاري في الغالب لا يروي عنهم أي عن شيوخه إلا ما عرف صحته لأنه خبر أو صبر حديثهم فبلا شك ما يرويه الراوي عن شيخه إن كان شيوخ متكلما فيه يكون يكون أقرب مما أن يروي الحديث عن رجل متكلف ليس من شيوخه. فمسلم الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم كانوا في الغالب في في طبقات متقدمة على مسلم يعني لم يدركهم فليس من شيوخ مسلم. فهذا بخلاف ما عند البخاري فلذلك كان البخاري أرجح من هذا الباب. لأنه <تصفيق> بلا شك مرويات الشيخ تكون أولى بالمعرفة من من لم يدركه تفضل. وكذلك عدد الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل أقل ممن تكلم فيه من رجال مسلم نعم ماشي تفضل قال رحمه الله وأمر رجحانه من حيث عدم الشذوذ وذل الإعلال فلان من نقد على البخاري من الاحاديث اقل عددا ممن نقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري على ان البخاري كان اجل من مسلم في العلوم وافق من الحديث منه وأن مسلم تلميذه ويخرج ولم يزل يستفيد منه ويتتبع اثاره حتى لا حتى لقد قال الدارودنيو لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاهي. <تصفيق> نعم يعني نعم عدد الأحاديث التي تكلم فيها في البخاري أقل مما تكلم فيه في صحيح مسلم. فمجموع الأحاديث التي تكلم فيها أو التي انتقدت على الصحيحين. كما هو معدود في الطبعة الأخيرة من الإلزامات والتتبع للضرقطني بتحقيق العلامة المحدث مقبل ابن هادي رحمه الله جاء ثمانية عشر ومئتين من الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الضرقطني على البخاري ومسلم وهذا العد إنما الحزب يعني ترقيم الحديث وما قد اختص به البخاري من هذه الأحاديث التي زادت عن المائتين حوالي ثمانين حديثا أو أقل فقط والباقي آه يتعلق بمسلم آه فعدد الأحاديث التي انتقدت على المسلم أكثر مما انتقد على البخاري بحالي مرة ونصف تقريبا فهذا مما يرجح به الصحيح أي البخاري عن صحيح مسلم وما هناك خلاف بل إن مسلما اعترف بهذا أن البخاري كان أجل هذا العلم من مسلم، بل إن مسلما يشهد بهذا لشيخه اه اه فكما كان كما كان كما كان مسلم يقول عن شيخه البخاري أستاذ الاساتيذ ويا طبيب الحديث في علله اه فكان رحمه الله تعالى يجل شيخه ويعرف قدره ولذلك يعني هذا مما ايضا يرجح به أن صحيح البخاري بلا شك يقدم على صحيح مسلم من ناحية الصحة والأرجحية نعم الله تعالى أعلى وأعلم نعم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم برك الله فيك